بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تغتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا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 يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيناً. إننا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم، رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى هرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة